إِلَّا مَن خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ سَاقِبٌ فَاسْتَفْتِهِهِمْ أَهُم أَشَدُّ خَلْقًا أَم مَّنْ خَلَقْنَا إِنَّ خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَّازِبٍ بَلَعَجِبَتْ وَيَسْخَرُونَ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ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 وَأَقَُ لَ بَعضُهُم عَلَ بَعضةَ سَأَلُون قالَاوا إِكُم كُ تُم تَأتُونَنَا عَ اليمِين قالوا بَلَم بل تَكُُ وَمَا كانََ لَناَا عَلَيكُم مِن سُلطانِ بَلكُ تُم قَوْمَ طَغ فَحََّّ عَلَْن قَوْل رَبِّنَ إِ لَذَائِقُون فَأَغْ وَينكُم إِ كَُّا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 وَيَقُولُونَ أَنَّ لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٌ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ إِنَّكُمْ لَذَائِقُ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ illa ibadallahi l-mukhlasin ulai ka lahum rizqun ma'lum fawaqihu wa hum mukramun fi jannatin na'im ala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 فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ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 فَهُمْ عَ آثَارِهِم يُحْرَعُون وَلَقَد ضَلَّ قَبلَهُم أَكسَر الأوولين وَلَقَد أَسَل الن فيِيهِم مُذِرين فَظُر كَيفَكَانَ عَاقِبَة الْ المذَرين إِللاا عبَادَ اللهَّهِ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 إِنَّ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَوْرَقْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إذ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ۖۖ أَهَٰذِهِ الْآلِهَةُ ۖ تُرِيدُونَ فَمَا ضَلَّكُمْ عَن سَبِيلِهِ وَمَا هَدَىٰكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ تَرَاغ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ فَرَغ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَذِفُّونَ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ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 من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كَذَلِكَ نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين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 وَبَ رَكنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسحاقُ وَمِذُ الرِيَتِهِمَا مُحْسِنُ وَظَالِمُ لِنَفْسِهِ مُبين وَلَقَدمَنَّا علىلَ مُسَ وَهَارُون وَنَجَّنَاهُماَا وَقَومَهُماَا مِنَ الْكَربِ العظيم وَنَصَرْنَّهُم فَكانُهُمُ الْ الغَالِبِين وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِين وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيم وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ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 إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الاخرين سلام على الياسين ان كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين وان لوط من المرسلين إِذْنَ جَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَنُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِحٌ الْجَحِيمِ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ